وقفلنا على آتارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من الثورى وقفلنا على آتارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من الثورى وآتيناه الإيمان لفيه هدى ونور ومصدقا لما ذلن يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وآتناه الإنجيل فيه هدى ومصدقا لما ذلن يديه التوراة وموعظة